أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحرق جَاءَ مِيزَ اللهُ الْخَبِيفَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَنْزَعُ عَلَى الْخَبِيفَ بعضه يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إن ينتهوا قد سلف وإن يعودوا فقد مغت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون فَإِنْ تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّ فَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم